ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوكم بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوكم